كَيْدَ كَيْدَ فَيَكِيدُونَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نعمته عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ كَمَا, أتمها كما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 قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذئب وَرَحْنُ عُصْبَةٍ إِنَّا إذَا الْلَّخَاصِينَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبِ وَأُوْحَىٰ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرٍ مَاذَا وَمْلاَ يَشْعُرُونَ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا 126. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين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 قال هي راودتني عن نفسي وشند شاهد من اهلها إن كان قميص قد من قبل من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَنَمَا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِنْ دبر قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في مدينه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهم 119. وآتت كل واحدة من ستين وقالت, وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن, ليسجنن يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرفني كيدون أصب إليهن أصب إليهن وهن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتويل إن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 وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق, وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى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 صاحب السجن ان ما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من قضي الأمر الذي فيه وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك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 الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا أنمار إلا, إلا ما رحم ربي إن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 ففي الأرض يتبوء منها, منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 ايل لكم وَلَا ولا قالوا سنرامد عنه اباه واننا لفاعلون وقالوا فتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, يعرفونها لعلهم يعرفونها علوا يرجعون فلنما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا, قالوا يا أبانا منع عنا الكين فارسل معنا, أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كين يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به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 ما كان يغني عن من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاءه وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما دخلوا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 فخذ أحدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلم فسو قال كبيرهم ألم تعلم أن أبكم قد أخذ عليكم موثقا, موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 وبيضة عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تَفْتَأ تَذْكُر رُيُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من قال إنما أشكو بثي وحزني 117. وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَافْضِلْ لَنَا مِنْ كَيْلٍ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ قَالَ أَنَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ ويصبر فإن الله, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي أت بصيرا وأتوني, وأتوني بأهلكم أجمعين ولن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 فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إنشاء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 وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو